بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائر بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج تعرج الملائكة وروق إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبت صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حبيم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأتيه وتصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا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 والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشففون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ أَبَا بكَ فَأُولَئِكَ هم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 جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُفْتَرِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ أَيَقُمُ الْكُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّتَنَا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغانب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسلوقين فَذَرُهُمْ يَقُولُونَ وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ فِرَاقًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ وَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يوعدون